وَإِذْ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَأَضْرِبُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ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 وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْطَاعِي الْعَذَابِ وَمَا يَنْظُرُ هَا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقُ وَقَالُوا رَبَّنَا عِجِّلَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ Yusubir atas apa yang mereka katakan, Wazkur abdina Dawud azal Aidi, Innau awab. Innaa saqarn al jibal ma'hu yusabhn bil ashshiyi wal ishraqa,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 Kaslan bawa baggona, ala bagginya, fahkum bainana, bilhakti, walatu shtuk, wahdina ila sawa al sirat.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 من الخلق إلى يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ماهم وَوَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَفْعَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعٌ وَأَنَابَ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 Inna al-lazhin yaudilun an-sabilillah lahaumah Lahaumah lahaumah lahaumah Shadeedun bima nesu yawma al-hisaab Wama khalakna al-samahah wal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 Kitab yang Anzalna Hu Ilyka Mubag, dan yang mendebag ayatnya, dan yang teringat, dan yang uli Albab, dan yang diwahbna kepada Daud Sulaiman, niamal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 وَلَقَدْ فَتَنَّ نَاسٌ لِيَمَانٍ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُبْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٍ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 اذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ فَلْيَكُنْ لِكُلٍّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَآبَ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات طرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 قال فإنك من المضلين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أخوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول